إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة فإنا من تراب ثم من فَأَتَيْنَا <تلقى> لَكُمْ بَيِّنَةً وَمُعْجِزَةً وَجِئْنَا بِكِتَابٍ مُبِينٍ وَلَوْ كُنتَ فِي إِحْدَى الْأَرْجَاءِ مِنَ الشَّاءِ لَوَجَدْتَ وَإِذَا حَزَّتْهُ تُسَمَّمَ ثُمَّ نُقِلُهُ